الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نستأنف الحديث ايها الاحبه في الكلام على ما يستخرج ويستنبط من الهدايات من هذه السوره الكريمه سوره البقره وفي هذه الليلة نقف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 من آية أو ننسها أو ننسها أسره جمع من أهل العلم برفعها من القلوب وهذا الموضع فيه كلام كثير لأهل العلم في تحديد المراد من هذه الجملة أو ننسها وفيه قراءتان متواترتان فهذا الموضع من أهل العلم من يقول أو ننسها يعني نؤخر الإنزال لكنه مع أنه فيما يبدو لأول وهله قريب إلا أنه يرد عليه إشكال قوي وهو أن الله قال نأتي بخير منها أو مثلها فإذا كان المعنى هو التأخير الإنزال فكيف قال نأتي بخير منها أو مثلها مع أنها ستنزل ولكن أخر الله انزالها إلى وقت الوقت الذي قدره لذلك على كل حال نأتي لكم بأنفع منها نأتي بخير منها أو نأتي بمثلها في التكليف والثواب ألم تعلم أيها النبي أو من يصلح ان يتوجه إليه هذا الخطاب أن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء أن الله على كل شيء قدير هذه الآية تتحدث عن قضية النسخ وهي نص صريح في ذلك فلا يصح لأحد أن ينكر وقوع النسخ في كتاب الله تبارك وتعالى فالله عز وجل مصرح بذلك في هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسيها. هذا بالإضافة إلى مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل كقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذا أيضا من قبيل النسخ لكنه نسخ لما ثبت في السنة وكذلك أيضا في الصدقة بين يدي النجوى، فهو نسخ لما جاء في القرآن أشفقتم فعلى كل حال شواهد النسخ ثابتة وواضحة وصريحة وليس لأحد أن ينكره وقد أوجد شذوذا في الزمن القديم من أنكره ولا عبرة بإنكاره ولكن قد تروج مثل هذه المقالات في مثل هذه الأوقات ويتلقفها كثيرون اما محبه في المخالفه والاغراب او لشبهه لربما عرضت لهم من قبل بعض من يثير مثل هذه القضايا وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله بان النسخ لا ينكره الا الجهله الاغبياء يعني أنه قضية مقررة عند أهل العلم لا إشكال فيها يؤخذ من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى إذا منع عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل واولى كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان وهنا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو, أو مثلها وكذلك في مثل قوله تعالى في غير باب النسخ وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته والله تبارك وتعالى عليم حكيم يؤخذ من هذه الآية أيضا أن أحكام الله تبارك وتعالى تختلف وتتفاوت في الخيرية من زمان لآخر فقد يكون الحكم خيرا للعباد في وقت ويكون غيره أفضل منه في وقت آخر كما دلت عليه هذه الآية نأتي بخير منها أو مثلها ويؤخذ من هذه الآية أيضا تطمين النفوس حينما توجد بواعث القلق فيها فقضية النسخ رفع الأحكام لربما تكون مشوشه لبعض الأذهان كما في تحويل القبلة كما قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله تحويل القبلة التي هي شعار لاهل الإيمان التي هي شعار لأهلها لأهل المله ليس بالشيء السهل ولكن الله تبارك وتعالى ذكر معه من التطمينات وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ولما صار اليهود يشغبون على هذه القضية ويقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها رد عليهم قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فله الجهات كلها وهو الذي يوجه عباده إلى ما شاء منها هداية منه تبارك وتعالى لهم عن علم, عن علم وحكمة كما أن الله تبارك وتعالى أيضا هو القادر على كل شيء قادر على تغيير الأمور الحسية وكذلك أيضا الأمور المعنوية يغير ما شاء في أحوال هذا الكون ومجرياته وكذلك أيضا يغير ما شاء من شرائعه وأحكامه فالله تبارك وتعالى يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ في ختم هذه الآية المتعلقة بالنسخ ثم قال الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أيها النبي وهذا الخطاب يمكن أن يكون موجها إلى كل من يصلح له توجيه الخطاب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب بذلك ويكون هذا الخطاب موجها للأمة لأن الأمة تخاطب في شخص مقدمها وقدوتها عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض فله التصرف والتدبير المطلق الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويشرع لعباده ويأمرهم بما شاء وينهاهم عما شاء فما عليهم إلا التسليم والانقياد والطاعة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أي أليس هناك مية ولاكم ولا ينصركم من دون الله تبارك وتعالى ان خرجتم عن طاعته وعن انقياد لشرعه وحكمه هذا الاستفهام ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض دخل على النفي النفي لم والاستفهام بالهمزة ألم تعلم فهو بمعنى التقرير يعني قد علمت ذلك وظاهر هذا الخطاب أنه للواحد ألم تعلم لكن كما سبق يمكن أن يكون قد وجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة بأكملها أو أن ذلك لكل من يصلح له الخطاب وكذلك أيضا تأمل ما في هذه الآية من الالتفات فهنا لما قال الله تبارك وتعالى مخاطبا الجماعة من ربكم ثم قال ألم تعلم فانتقل من الجمع إلى الواحد وكذلك أيضا انتقل من ضمير المتكلم المعظم نفسه في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها هذا فيه تعظيم كما هو معلوم نأتي بخير منها ثم بعد ذلك انتقل إلى الغيبة بالاسم الظاهر ألم تعلم أن الله ما قال ألم تعلم أننا على كل شيء قادرين ألم تعلموا أننا وإنما قال ألم تعلم أن الله فهذا نوع التفات ووضع الاسم الظاهر لفظ الجلاله في الموضع الذي يصح فيه الضمير هنا فيه لا شك من التفخيم والتعظيم لتربيه المهابة ما فيه وكذلك أيضا من علم بأن الله تبارك وتعالى هو وليه لا ولي له ولا نصير سوى الله تبارك وتعالى يعلم أنه لا يفعل به إلا ما هو خير له فيفوض أمره إلى الله فإلى أين المصير وإلى أين المفر فمن كان واثقا بعلم الله عز وجل وحكمته وقدرته وإحاطته بكل الأمور فإنه يركن إليه ويطمئن إلى تشريعه وحكمه وتقديره فلا يكون في قلبه أدنى اعتراض أو تشكك أو تردد في صحة أحكامه الكونية القدرية أو في صحة أحكامه الشرعية فالله تبارك وتعالى له الحكم وإليه يرجع الخلق فما عليهم إلا التسليم والإذعان وإذا كان ربنا تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وليس للعباد من دونه من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم فإنه ينبغي أن تتوجه القلوب إليه وان يكون موضع الرغبه والرهبة وان يكون هو المعبود وحده لا شريك له فيفر العبد منه إليه فلا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى فيتقى حق التقوى ولا يترع العبد على معصيته ومخالفته فإنه ليس له من دونه من ولي ولا نصير وربنا الذي نتعامل معه له ملك السماوات والأرض فخزائنها بيده فبيده الإمداد والعطاء والمنع وبيده كل شيء فينبغي أن يكون القلب منعقدا على خوفه ورجائه والتوكل عليه والثقة بما عنده واليقين بذلك كله وبهذا يحصل سلامة الوجهه والقصد لدى العبد ويكون موحدا لربه تبارك وتعالى لا يلتفت إلى شيء سواه فيكون ربه هو الذي يدبره فإذا شرع تشريعا قابله العبد بالإذعان والقبول والتسليم وإذا قدر تقديرا فإن العبد أيضا يتقبل ذلك عن ربه تبارك وتعالى غير متسخط له وإنما يسلم لأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية فيكون قد رضي به رب فالرب هو الذي يتصرف بالمربوب ويربيه ويرببه ويصلح شأنه وهو سيده ومالكه كل ذلك من معاني الرب وهو حقيقة الرضا به تبارك وتعالى ربا وإلها ومعبودا نحن نقول كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فينبغي أن يكون ذلك واقعا نشهده ونعيشه فيكون العبد في غاية الإذعان والاستسلام والانقياد والطاعة والاستجابة فيكون مراقبا لربه في كل أحواله فلا يطلع ربه على شيء في قلبه من سخط أو اعتراض أو تردد أو شك أو وجهة إلى غيره تبارك وتعالى حينما يرأي الإنسان بعمله أو يسمع به أو حينما يتعاظم في نفسه فيعجب فالله عز وجل يعلم خطرات النفوس ويعلم ما يحصل في القلوب من توحيد وضده ومن محابه ومساخطه وكذلك أيضا في أعمال الجوارح أسأل الله عز وجل أيرزقنا يرزقنا وإياكم قلوبا مسلمة مستسلمة منقادة مخبتة لربها وخالقها جل جلاله وتقدست أسمائه وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته السلام عليكم ورحمة الله